تكحي الوح نجن العالم شفناها تمشي وياك شفناها يا حبيب شفناها تمشي وياك شفناها يا حبيب حبيبتي طاوس والوان جذاب بالقلب هي اتعي والرمش وهداب بالقلب هي اتعي والرمج وهداب حبيبتي طاووس والوانة جذابة بالقلب هي اتعيش والرمج وهداب بالقلب هي اتعيش والرمج وهداب اتحدى كل من شابها يسيطر على عصابها مصدورا صبر الجزا حدودا هذا السمن مثلها موجود هذا السمن مثلها موجودا مثلها ما موجود بالكون أبد والله حتى الجمال يقول من علمي يا حلا حتى الجمال يقول من علده يا حلا بث الهماء موجود في الكون أبد والله حج الجمال يقول من عنده يا حلا حج الجمال يقول من عنده يا حلا الشمس تاخذ أمرها لو شعرها تحل حبيبتك حلوة ونجنها العالم أرحوية صديق جبها أرجلا عجوز لا تموت بقى أبدا منها أرجلا عجوز لا تموت بقى أبدا منها حبيبتي ترى وقلبي موطنها ما حد بها هذا الكون يقدر يثمنه أي ما حد بها حبيبتي درة وبقلبي موطنها ما حد بهاذا الكون يقدر يثمنها اي ما حد بهاذا الكون يقدر يثمنها الحسن من شاف الحسن للناس اخذ منها حبيبتك الوان M'a nice, we are